مرحباً والجودة في حافلة شرعي، الحصان اللي على العلي عزومي، المارج الكلب وهذا يرصيد، يشتريها من. Jag من stere, ما är en gammal, jag är så människa. Jag är ju så särre, en jag سعيده والشديده لازمه في الوقت بعده لزومي مرحبا والجوده في حفل الشريده الحصان اللي على العليا عزومي الحجاج الطلق والام السديده الجانب الزين مدهل للمومي المراجل كل ابوها في رصيده يشتريها من غلاها ما يسومي شامخ مشوره لهو حفيد الفارس اللي بان جده مد عبا الخصامه والخصم مهزومي الحدائق في <تصفيق> تواريخه المجيده والظلام فيك يا والختام الجود في حفلة شريده الحصان اللي على العليا عزومي والختام الجود في حفله شريده الحصان اللي على العليا عزومي يا هجوس الشارع حزامه في السعيدة والشديدة لازمه في الوقت بعده لزومي مرحبا والجود في حفلة شريدة الحصان اللي على العليا عزومي الحجاج الطلبة ولا وزديدة هل الزين مده على القرومي المراجل كل ابوها في رصيدة يشتريها من غراها ما يسومي شامخ مشهور تفخربها Låt vädret bli omik. Huvudet är varsalliban i djä. Med egna ljusta والختام الجود في حفلة شرِيد الحصان اللي على العل عزومي عزومك الجود في حفلة شرِيد هالحصان اللي على العل يا يا هجوس الشعر وانجبت القصيدة اللي قال قفان في على الرجوم خبرك موهبة وشبحك بعيدة وانزهمت قلت حاضر وامخادم ادعانا الكب ونشعمها وجد حاضرين فد فع سعيده والشديده شديد، لازمه في الوقت ده، عنده لزومك اللي هو حفيد الفارس اللي باني جيده متعبال اخصامي والخصم مهزومي الحقايا Och slutet av jorden vi har en skrida. Halsan li i alla delar. Och slutet av jorden vi har en skrida. Halsan li i alla